أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع إلى الى يوم الدين ثم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر وهذا الحديث ينبغي أن نحتن فهمه على النحو الذي قصب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث معناه واسع أوسع مجرد الصوم في رمضان والقيام في رمضان وإنما المعنى أن كثيرا من العاملين ربما لا ينتفعون بعملهم رب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش وقائم ليس له من قيامه الا السهر هذه قاعده رب طالب علم ليس له من طلبه الا التعب ورب حافظ القران ليس له من جهده الا التعب ايضا واذا في المقصود بهذه الاعمال أن يكون العبد موصولا بربه سبحانه وتعالى نتعلم العلم لنعمل به وندعو إليه ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى ونقرا القران لتزكو نفوسنا وتستقيم احوالنا ونستشعر انشراح الصدر بالاسلام وحلاوه الايمان ولذه المناجاة وننال رضا الله سبحانه وتعالى ومن ثم فلا ينبغي أن ننشغل بالظواهر الأعمال عن حقائقها وأهدافها المقصودة هذا مهم ولهذا درج أهل العلم رحمهم الله في ثنايا دروسهم أن يجعلوا درسا لأدب طلب العلم وهذا من أهم الدروس لأنه يضبط أخلاق الطالب ويضبط نيته ويضبط مسلكه وطريقه وقد تقدم معنا غير مرة بعض هذه الكتب وربما بعضها تقدم معنا أكثر من مرة في كتاب حليه الطالب العلم ونحن بحاجة إلى المزيد من هذا الباب على سبيل التذكرة لكننا منوع الكتب بحيث من حضر شيئا فإنه يحضر غيره والمعول على التوفيق إن شاء الله تعالى والمقصوب لانتفاع ونحن في زمان كثرت فيه الآفات وأتاء كثير من المتعلمين الأدب مع العلم وأتاء الأدب مع العلماء وأمثل هؤلاء لا يبارك لهم لا في علم ولا في ديانة ولا في شيء عز الله أن نكون من هؤلاء وهذا الذي اقتضانا أن ندرس هذا الكتاب الجديد حرمه أهل العلم ويظهر من عنوانه أنه يعنى بالباب العام باب أدب الطلب فهو ينتظم في هذا السلك المبارك ويخص بابا من أبواب الطلب أو من أبواب الأدب من أداب طالب العلم وهو التأدب مع أهل العلم وأن يعرف لهم حرمتهم وفي هذا يعني رد على كثير من أهل الضلال الذين أساءوا الأدب مع بعض أهل العلم أو مع عامه أهل العلم لمجرد أن رأوا خلافا في مسألة أو غير ذلك مما هو معلوم فكثير من الفرق التي لم تحسن التادب مع العلم وأهله فجاء هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى في هذا الباب وهو يعالج الموضوع من ثلاث زوايا أهم ما فيه ذكر الأدب عموما وهذا باب ثم الأدب مع العلماء وهذا باب ثم بيان أحوال أهل العلم في التأذب وقدم قبل ذلك لباب في خطورة الكلمة والغيبة والدميمة ونحو ذلك مما يعد كله من المسائل العملية التي تحتاج أن نضبط بها إن شاء الله تعالى والكتاب للشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى وهو غني عن التعريف من أنبلي أهل العلم في بلادنا وحفظه مما نرجو ان شاء الله تعالى ان يتأسى ويتعلم بثمته وادبه وديانته قبل علمه وهذا من علامات العلماء الصادقين ان ترى العالمة ليس مجرد علوم وفقط ولكن مع العلوم تأتي الفهم وتأتي يأتي الأدب ويأتي حسن الخلق ويأتي التواضع بحيث لا تراه مرة إلا وتعلمت منه وتأدبت وهذه طريقة السلف الأول رحمهم الله تعالى وقد ذكرنا مرارا أن بعض أهل العلم كان ربما يحضر الدرس لكي يتأدب بأدب الأستاذ قبل أن ينتفع بعلمه كما قال بعض هؤلاء لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال جلست إلى أبيك ثلاث مرات استمع إلى المسند لكي أتأدب بأدابه يعني كان يجلس للإمام أحمد رحمه الله لكي يتعلم منه الأدب قبل أن يتعلم منه العلم ومصنفنا إن شاء الله تعالى من هؤلاء القليل الذين يتعلهم منهم الأدب ويتعلهم منهم الخلق وحسن السمت ويتأتى بما يظهر إن شاء الله تعالى من حسن مسلكهم وبما يظن من إخلاصهم إن شاء الله تعالى وهذا قليل في أهل العلم وليس كل من ينتسب إلى العلم يوفق إلى مثل هذا فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإياه على هذا الطريق قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا فصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا وعلى آله الذين اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد فانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ومن قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة الحالقة يعني التي تحلق يعني الصفة القبيحة التي تذهب بالدين كما يذهب الموسى بالشعر. انطلاقا من هذه الآية وذلك الحديث تأتي هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في وقت اختلطت فيه الأوراق وتشعبت السبل وهجرت فيه الأداب الشرعية والسنن المحمدية والأخلاق الإسلامية هذا إشارة منه إلى عموم الفتن التي فيها أهل هذا الزمان لقد رفع الله شأن حسن الخلق حين امتدح خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم ونوه صلى الله عليه وسلم بقدره حين قال إنما بعثت لاتمم صالح الأخلاق وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أسقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة وأمر الله تعالى بحسن الخلق مع الناس كافة ولم يتثني فقال عز من قائل وقولوا للناس حسنا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقولوا للناس حسنة قال يعني الناس كلهم يعني الناس من ألفاظ العموم لم يقل قولوا للمؤمنين وإنما قال قولوا للناس يدخل فيها المؤمن والفاجر يدخل فيها الفاسق يدخل فيها حتى المشرك وهذا لا ينافي الولاء والبراء كما سيأتي قال وعن عفاء قال للناس بكلهم المشرك وغيرهم وقال القرطبي رحمه الله قال أبو العالية قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق فإن بغي الإنسان أن يكون قوله للناس ليناً ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة ولا موالاة محرمة من غير مداهنة المداهنة أن تقر ما عنده من منكر وهذا بخلاف المداراة فالمداهنة لا تجوز وأما المداراة فربما كان هذا من حسن الطريقة ومن الحكمة كما سيأتي تفصيل ذلك ايضا من غير مداهنة ولا موالات محرمة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه لأن الله تعالى قال لموسى وهارون يعني لما أرسلهما بفرعون فقولا له قولا لينا فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون والفاجر ليس بأخبث من فرعون وقد أمرهم الله تعالى باللين معه يقصد ما هو ظاهر في الآية أن الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون وليس أفضل من موسى وهارون في الناس فهما نبيان وليس أقبح من فرعون في الناس فهو الفاجر الاكبر ومع هذا لم يمتنع ان يبلغاه بالطف ما يكون قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لان القول اللين يفتح القلب ويهدي وربما ترتب عليه رجوع الفاجر عن فجوره ورجوع الكافر عن كفره وهذا من مقتضى الحكمه فإذا كان هذا مع الكافر فكيف بإخواننا المسلمين كيف بالعلماء كيف بأهل الفضل كيف بمن يفضلك سنا أو قدرا أو نحو ذلك وقال طلحة بن عمر قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حده فأقول لهم بعض القول الغليظ قلت لعطاء وعطاء من تلاميذ ابن عباس ومن اشرف اهل مكه في زمانه علما وفضلا والعلماء عاده ما يجتمع عندهم الناس من شتى الاطناس من ياتي ليتعلم ومن ياتي ليتأدب ومن ياتي ليجادل ومن ياتي ليخاصم واهواء كثيره تجتمع عند اهل العلم فقال له تلميذه انك رجل يجتمع عندك ناس ذو اهواء مختلفه وانا رجل في حده فاقول لهم بعض القول الغليظ فقال لا تفعل يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا فدخل في هذه الايه اليهود والنصارى فكيف بالحنيفي والحنيفي المسلم وقصد عطاء ما ذكرناه من أن الناس من ألفاظ العموم ونحن مخاطبون أن نحسن القول لعموم الناس مؤمنهم وكافرهم ويكون الإحسان للكافر بقصد التألف والتأليف والسياسة الشرعية في الدعوة وإظهار بحاسن الإسلام وأنه ليس فيه ظلم ولا سوء أدب مع الناس هذا كلهم يرغب الناس في الدين وعن أبي سنان قال قلت لسعيد بن جبيس رحمه الله المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي أفأرد عليه وهذه طريقة الكافرين عموما كما نرى في كثير من المصارى في زماننا وغيره يظهرون المودة ونحو ذلك وغالبا ما يكون هذا بخبس ومع هذا فالواجب مقابلة الإحسان بالإحسان فقال سعيد سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك فقال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه يعني لرددت عليه خيرا وهذا ليس من باب المولاة وإن من وإنما من باب وإنما من باب حسن الخلق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك. لا يقول وفيك بارك الله. وإنما قال وفيك وهذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لو قالوا لنا السلام عليكم نقول لهم عليكم. وهذا أيضا من نفس الباب. قال وفرعون قد مات يعني مات على الكفر يعني لا يرجى إسلام فما بقي إلا إظهار حسن الخلق لاحظ هذه الآثار وأن تقرأ المقدمة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال معاذ يا رسول الله أوصني فقال صلى الله عليه وسلم استقم وليحسن خلقك للناس استقم وليحسن خلقك فالاستقامة وحسن الخلق وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي زر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة سمحها وخالق الناس بخلق حسن <تصفيق> وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون إن أحبكم إلي أحب المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حاز هذه الأخلاق أحسينكم أخلاقاً، <تصفيق> ثم بين معنى حسن الخلق. قال الموطئون أكناساً التوطئة يعني التمهيد والتزليل. يقال فراش وطئ يعني مزلل سهل لا يؤذي النائم عليه. والأكناف الجوانب أراد الذين جوانبهم وطئاً. يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى الموطؤون أكنافا يعني الذين تحسن صحبتهم ويسهل معاشرتهم لحسن خلقهم الذين يألفون ويؤلفون يألفون الناس ويألفهم الناس يعني بعرفنا اجتماعيا أو اه كما يسمونه الذكاء الاجتماعي الذكاء الاجتماعي ان يكون عندك يعني حسن معاشره للناس بحيث تألف وتؤلف لا تكن قفلا كما يعني هي سمة كثير من من ينتسبون إلى الالتزام مع الاسف وانما الملتزم ينبغي ان يكون منفتحا يحسن استقبال الناس ومعاشرتهم ويألفهم ويألفونه ويحبهم ويحبونه فيتبعون طريقه طريق السنه قال وان ابغضكم الي المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العند ابغض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم اهل النميمه يعني الذين يوقعون بين الناس ينقلون الكلام على وجه الإفتاد المفرقون بين الأحبة لأن الكلام إذا انتقل على وجه الإفتاد فرق بين الأحبة الملتمسون للبراء العنة والعنة يعني المشقة وما يكرهون يعني يتسبب لهؤلاء البراء في العنة والمشقة والإيذاء وقال الحسن رحمه الله من ساء خلقه عذب نفسه من ساء خلقه عذب نفسه وعن ابي حازم سلم تبلدنا السيء الخلق اشقى الناس به نفسه السيء الخلق اشقى الناس به نفسه التي بين جنبي هي منه في بلاء ثم زوجته ثم ولده حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفيه السرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه يعني خوفا حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة تحيد عن الطريق وإن كلبه لا يراه فينزوي على الجدار حتى إن قطه لا يفر منه ماذا بقي ما بقي شيء الكل يعني يبغضه الناس والحيوان ولو زاد على ذلك رحمه الله لما كان مجاوزا وفي امثال هؤلاء فما بكت عليهم السماء والارض حتى السماوات والارض لان سوء الخلق من اقبح ما يكون وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى قال شيخ الاسلام وهذه الايه نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مامور به فاذا كان البغض الذي امر الله به قد نهى صاحبه ان يظلم من اغضبه فكيف في بغض مسلم بتاويل او شبهه او بهوى نفسه فهو احق الا يظلم بل يعدل عليه وهذا ظاهر جيد امر الله عز وجل مع كراهه الكافرين وبغضهم وهذا دين ندين به الا انه امر بالعدل ولا يزغننكم قوم يعني بغضهم على الا تعدل تعدل هو أقرب للتق فإذا لقيك نصراني أو يهودي فليس من الديانة أن تبادر بإيذائه ما لم يؤذك وإنما لا يناله منك سوء مع كراهتك لديانته ولكفره ولشركه بالله عز وجل لكن مقتضى العدل ألا تؤذيه وأنت تحتسب بهذا لعله أن يسلم لعله أن يرى من أخلاقك وسعتها وأدبك وحسنه ما يرغبه في الإسلام أما أن تقول إنه نصراني أو يهودي أو نحو ذلك، فتكشغ له عن انيابك وربما يعني أعطيته كتفا قانونيا أو حتى غير قانون فهذا ليس من قانون الشريعة وإنما هذا من الجهل ومن سوء الخلق وكان النبي صلى الله عليه وسلم ألطف الناس حتى مع اليهود ومع غيرهم وهذا التلطف كان يجعلهم يسيئون إلى الإسلام ويتعجبون من محاسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرق بين معادات أهل الكفر والبراءة من كفرهم وبين عدم الظلم وأن يكون الإنسان حسن الخلق مع الكل هذا هو الذي يحتاج كثير من طلبة العلم خصوصا يعني المبتدئين منهم من ناحية أو سيئ الخلق بالطبع منهم من ناحية اخرى بعض الناس بطبعه عنده جفاء وشدة بالطبع هكذا طبع يحتاج أن يقوم مثل هذا قال حفظه الله تعالى تتناول هذه التذكرة مطلبين رئيسين أحدهما حسن الخلق مع المسلم ورعاية حرمته وصيانة عرضه من كل ما يشينه وبخاصة الغيبة التي شاعت وزاعت وتساهل الناس فيها وأنت تقرأ هذا أنزله على نفسك هل تغتاب؟ هل نعم؟ نحن جميعا مغتابون ونحتاج إلى معالجة فلعل الله عز وجل ينفعنا ببركة الاجتماع على هذه المعاني وسماع الذكر والإخلاص في الرغبة في النفع والاستفادة إن شاء الله تعالى ولعل بعضنا من المقصرين ينفعه الله عز وجل بحضور بعض أهل الصلاح والانتفاع فيذهب الله عز وجل المسيئين منا للمحسنين. قال والثاني الأدب مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وحفظ حرمتهم ومعرفة قدرهم والتنزه عن الوقيعة فيهم والنيل من مرات والتنزه عن الوقيعة فيهم والنهيل من مراتبهم الرفيعة. وهذا هو المقصود بعينه من هذه التزكرة. هذا هو المقصود من الكتاب بيان الأدب مع العلماء وحفظ حرمته فإن المطلب الأول تمهيد لهذا الثاني يعني حيث تكلم في مقدمة الكتاب كما سيأتي عن عمور حسن الخلق واجتناب الغيبة ونحو ذلك فهذا تهيئة للمقصود الأعظم من الكتاب وهو الأدب مع العلماء ولهذا كان عنوان الكتاب حرمته أهل العلم قال باعتبار أن العالم له حقوق المسلم عامة ثم له حقوق أخرى خاصة فإن الله تعالى رفع المؤمنين على من سواهم ثم رفع أهل العلم على سائر المؤمنين فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن المعلوم انه لا يستوي ما حرمه الله من جهه واحده وما حرمه من جهات متعدده فالجرم يعظم بتعدد جهات الانتهاك ويعظم تبعا لذلك الاسم ويتضاعف العقاب فظلم النفس بالمعاصي حرام في كل زمان ومكان لكنه اشد اذا وقع في الاشهر الحرم ولذلك قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم ولهذا مظائر يعني لهذا الباب مظائر بابه أن الجرم يعظم إذا تعددت أسباب النهي عنه <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأن يذني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يذني بامرأة جاره هذا زنا وهذا زنا لكن لحق الجار كان الزنا بامراه الجار أقبح من الزنا بغيرها وكله قبيح ولا أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيثر له من أن يسرق من بيت جاره هذا حرام وهذا حرام لكن الأول أشد لأن الجار حرمه ومن هذا الباب قوله تعالى فلا رفس ولا فصوقة ولا جدال في الحج يعني كل الرفس ممنوع والفسوق كله ممنوع والجدال لكن في الحج يزداد المال وتعظم الجريح ومنه تغليض الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي زوي الرحم كما هو مذهب الشافعي إن المسيء إلى العلماء والطاعن عليهم بغيا وعدوا قد ركب متن الشصف ووقع في أقبح الغلط لأن حرمة العلماء مضاعفة وحقوقهم متعددة فلهم كل ما ثبت من حقوق المسلم على أخيه المسلم هذا أول ما للعلماء الحقوق العامة ولهم حقوق المسنين والأكابر فالعلماء ذو اسنان غالبا وإن لم يكن فهم من الأكابر يعني من أهل الفضل ولهم حقوق حملة القرآن الكريم وعامة أهل العلم إن حفظت القرآن ولهم حقوق العلماء العاملين والأولياء الصالحين فمن ثم نص الشافعيه على ان الغيبه اذا كانت في اهل العلم وحملت القران الكريم فهي كبيره والا فصغيره هذا احد القولين في المساله والقول الثاني ان الغيبه مطلقا كبيره وهذا الراجح ان الغيبه من الكبائر فاذا كانت في اهل العلم فهي اكبر إن الميدان الدعوي اليوم يموج بحالة من الخلل الناشئ عن استضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية الأمر الذي أفرز كثيرا من الظواهر المرضية من أخطرها تطاول الصغار على الكبار يقول الميدان الدعوي يعني بيئة الدعوة والتي ينتسب إليها كثير من أهل الاستقامة والالتزام والديامة حتى أنك أصبحت لا تعد عدا لكثرتهم وهذا طيب والحمد لله ونسأل الله أن يبارك في الدعوة وأن يدخل فيها عموم المسلمين لكن وقع خلل كما يشير المصنف نشأ عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربيه النوعيه يعني حدث نوع من التضخم في الكميه يعني اعداد سريعه لكن هذا التوسع ليس معه تربيه نوعيه بمعنى يعني الكم ليس معه كيف واذا كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قد تبدو بامثالنا بطيئه الا انها مع بطئها النسبي إذا ما قورنت بأحوالنا اليوم إلا أن من دخل فيها لا بد أن يكون قد تربى فلم يخرج من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكبار في الهمم والنفوذ والديانة فأثمر هذه الدعوة مع أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس ربما إلى السنة السابعة من الدعوة لم يصلب سوى أربعين، فتكون يعني السنة فيها نحو ستة، لكن أربعين ليسوا يعني بأربعين ألف ولا أربعين مليون. ونحن الآن كسرة، كاسره لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غساء كغساء السيد، والذي نريده من الاصلاح أن يصبح هذا الكم معه كيف صحيح ايضا يصبح المرء إذا التزم واستقام وعرف طريقه إلى الله عز وجل إذا به قد تربى وعرف ما له وما عليه وسلك مسلك الجادة. قال الأمر الذي أفرز كثيرا من الظواهر المرضية من أخطرها تطاول الصغار على الكبار. هذه ظاهرة مرضية في الدعوة نريد أن نعالجها. في أنفسنا قبل كل شيء كل مريء الحسيم نفسك المهم أن تنجو أنت من هذا ثم بعد ذلك إذا أمكن علاج غيرك فهذا من النفس لكن الفرض أن تنجو أنت من هذا فطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء <تصفيق> وطلبت العلم بعضهم على بعض حتى إن الواحد منهم ينسى قاموس التآخي وما اسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه ويجردهم من كل فضل فلا يحلم ولا يعفو ولا يصبر ولكن يجهل فوق جهل الجاهلين وهذا كثير يعني يقول لك والله هذا القول من الشافعية خطأ وهذا الكلام جاهل وليس عليه دليل وفلان هذا الشيخ فلان كلامه ضعيف ويعني هذا من سوء الادب هذا فضلا عن ان يقول فلان لا يفهم وفلان لا يحسن وفلان يعني لا يضبط وفضلا عن ان يقول ما هو وراء ذلك من اساءه الادب تسمع هذا كثيرا <تصفيق> وترى يعني من قاموس هؤلاء العجب العجاء هؤلاء ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الديانة وما زال السلف يرد بعضهم على ضعف لكن بأدب يقول يعني رحم الله فلانا لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هذا في إشارة إلى حسن الأدب بل ربما يبين عزره اما ان تجلس الى بعض من ينتسب الى العلم فتراه يسفه اقوال الاخرين ويضعف كلامهم ويلمزهم ويغمزهم يحجج الانتصار للدين والغيره على العلم وعلى الحقيقه فهذا ليس يعني مربيا وليس معلما للخير وانما هذا كالجرب ينبغي اجتنابه ولم يعلم في أهل العلم ولم يعهش في أهل العلم الأفاضل لا قديما ولا حديثا مثل هذا أما قديما فمعروف وأما حديثا فحتى لا يقول إنهم لم يروا أمثال هؤلاء أما العلماء المعاصر فقد رأوا قد علم كثير من أهل العلم المعاصرين من أهل الفضل قد علم هؤلاء الذين علمتهم وعاشروهم كما عاشرتهم وأنكروا منكرهم لكن بأدبه وليس بسوء أدب قال بل ان من طلاب اخر الزمان يعني يلمذهم يقول طلاب آخر الزمان يعني لأن هذا ليس يصح ان ينتسب الى طلب العلم بل إن من طلاب آخر الزمان من غاص في أوحال السب والشتم والتجريح نفسه في أئمة الأمة على إمامته. وهو لا يدري أن ما ذلكم الشيطان يستدرجه إلى وحل العدوان. انتدب نفسه يعني دعاها إلى الوقيعة في أئمة كرام. اتفقت الأمة على إمامته كما تسمع من يزم في أبي حنيفة مثلا أو يسب في ابن حجر والنووي وغير هؤلاء بحجة الانتصار للسلف والانتصار للدعوة. وان هؤلاء يعني قد يقعون في كذا وكذا وكذا هو لم يكتشف جديدا هذا معروف منذ زمن لكن ما هكذا تورد يا سعد الابل ابو حنيفه مثلا رحمه الله من الائمه الكبار الذين اتفقت الامه على جلالتهم ولا تجتمع الأمة على وما زال إلى اليوم أكثر أهل الأرض يتفقهون على طريقة أبي الله سبحانه وتعالى أضل الأمة إلى هذا الحد حتى يعني ينصب لهم رجلا ثاجرا وكافرا ومرتدا وزنديقا وكذا وكذا كما يقول هؤلاء الجهال ام أنه سوء الادب والبعد عن مثالك أهل العلم وعدم التادب بأذابهم هذه أقرب والعجب قال وهو يحسب أنه يحسن صنعا يعني هو يرى أن هذا يعد في الحسنات إذا ذم أهل العلم بحجة يعني أنهم أخطأوا وأنه ينتصر للدين وللحق يظن أنه يحسن صنعا ولا والله ليس كذلك ويتوهم أنه يؤدي ما قد وجب عليه شرعا يقول الدين النصيح وهذا من النصيح تعرف أبا حنيفة إياد وأبا حنيفة وقد يكون هذا المخاطب يعني في العددية لس... عنده 15 سنة ما في مشكلة تعال علمنا قلة الأدب وطول اللسان والسب في أهل العلم أما فلان وفلان وفلان من المعاصرين فدعمك هؤلاء هؤلاء جهال ما يعرفون شيء وأما الشيخ فلان والشيخ فلان كان albani وابن باز albani هذا مرجع وابن باز هذا كذا و... وأما الطبقة التي قبلهم فتعال وقته كان فلان يقول كذا وكان فلان يبطئ في كذا وقد قال فلان في فلان كذا وكذا وكذا فيخرج الطالب في أول الاب، يقول الله إذا كان هذا هو الدين كله ثب وشتم ولعن فلقد كنت أسلم قلبا حينما كنت عافيا، وحينما كنت يعني فاسقا. فالفضل خير من هذه الحال التي يتهارش فيها أهل العلم تهارش الديكها لكن فاته أن هذا ليس من أهل العلم حينئذ حلت المشكلة لو كان أهل العلم هكذا فعلا لم يكن هذا هو الطريق لكن من قال أن هذا المتكلم الذي يعني يفتن قلبك كل يوم على أهل العلم وعلى أهل الفضل وعلى المشتغلين بالدعوة من قال أن هذا من أهل العلم أنه دعي ودخيل وعدو نفسه لأنه سيئ لك تشكو منه امرأته إيه والله يشكو منه أولاده والله. تشكو منه جدران بيته تشكو منه الأرض التي يمشي عليها والسماء التي تظله إذا مات شعر الناس براحة قال الحمد لله استرحنا من لسانه ومن سوء أدبه لكن أهل العلم الذين هم نقاوة الناس هم ألطف ما يكونون خلقا وأحسن ما يكونون أدبا قال رحمه الله فرحم الله من جعل عقله على لسانه رقيبا وعمله على قوله حسيبا رحم الله من جعل عقله على لسانه رقيبا خذ الكلام لنفسك اجعل عقلك رقيبا على لسانك قبل أن تنطق بالكلمة زنها هل فيها مصلحة أو لا وعمله على قوله حسيبا ليست العبره بالقول وإنما العبرة بالعمل هذه مقدمة للكتاب ظهر منها موضوع وأظنك توافقني أننا بحاجة إلى مثل هذا الموضوع فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يتقبله منا والحمد لله رب العالمين